رضي على العالم الإسلامي أقار إذاعة الوجود فاضلة الخار الشيء فاهى النعماني ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن كما يتفضل مشكورا أو من الله من الشيطان رجيم.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 ألم تر إلى ربك كيف كيد ما ضلل ولا اهتدى ألم يجعل له سكينا ثم جعل الشمس على أَلَمْ نُرِ إِيلَا رَبِّ كيف مفتد ضل ولو شاء ألجعله زاكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم خفضنا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم كُلَّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ألم تر ابنًا في In Mhm well, mhm, All uh right. -huh. Uh -huh. و ما جعلنا الشمس على ظليلة، ثم قبضنا إلينا قبضين. No what mein sie ولو شئنا لبعثنا واو well, ووو well, well. yeah. ویعبدون من دون قل ما أجلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى that one What? Yeah. No! و <تصفيق> <تصفيق> What's up, beer, beer, beer? What's up, What's up, و وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ And yeah, yeah, yeah. والذين إذا أنفقوه لم يسرقوه ولم يقتروه وكان بين ذا. لَینَ لَا یَدْعُونَ الْمَأْمَنَ لَینَ لَا وَلَا آه oh. We love Hosanna وَمَنْ دَعَوَهُ عِلَّةٌ حَلِيلٌ فَإِنَّهُ يَسُوحُ <تصفيق> إلَى اللَّهِ مَسَاهُ <متى تصفيق> وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوُمَةَ والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا لم يخرو على الناس من bana The. <laughs> Oh, um, oh, um, um. كل شيء له وحد أما جمال القرآن فليس له وحد سبحانه ما أحلى كلامه حلو في معناه جميل في إرطاء هرج من قلب طاهر إلى قلوب أهل هو كلام الله تلاعنة من حضرت القار الجل ربي العالم السمين القار الذاع الجدود فادين القار الشقاها النامن القار والمقيم في, في مدينة القاهرة في من المنزل ذير عشرة بل تشر واحد وعشرين ذير واحد وعشرين نقلناه إلى إدارة إبراهيم صلى الله في دي هون المنزل تتميعت تستيين وثيمية ثلاثة وتنمية لا قد ألأك أن تأخذ تحت إدارة أولاد الحلق النبي بإدارة عماتوشة دفر الشيكة عملية التربائية إدارة أولاد ندا ومطحة المنطقة فيلم المنتاجة إدارة أولاد الإمرو